وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ مِنَ النِّسَاءِ سَنُؤْوِيهِمْ وَمَا يَفْتِنُونَ إِلَّا أَن يُرِيدَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ رَبّكَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 ولا تكرهوا فتياتكم على البواء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنت نزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة للزجاجة كانها كوكب دري الزجاجة كانها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال